الأحزاب الأيكة أولئك الأحزاب إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ وَمَا يَنظُرُهَا أُولَٰئِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَرَاقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الأيد نه أبواب إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراقة والطير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه واتيناه الحكمة وفصل الخطاب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 فغفرنا له ذلك وإن له عدنا لزلف وحسن ما يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فحكم بين الناس بالحق بَيْنَ النَّاسِ بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن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 مغتسلون باردو وشراب ووَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تحنث. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي وَالْأَبْصَارِ إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وَالْيَسَعَ وذا الكفل وكل من الأخيار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 الزواج هذا فوج مقتاحم معكم لا مرحب بهم لا مرحب بهم إنهم صالون النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فسده عذابا ضعفا في النار